فانا من بدء التكوين ابحث عن وطن لجبيلي عن شعر امراه يكتبني فوق الجدران ويمحوني عن حب امراه ياخذني لحدود الشمس ويرني عن شفه امراه تجعلني كغبار الذهب المطلوب نواره عمري مروحتي قمزيني ضوح بساتيني مديني جسرا من رائحة الليمون وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك والثيني يدهشني حبك مثل حصان خوقاذي مجنون يرميني تحت حوافرك يتغرغر في ضوء عيوني ذيبني عنفا ذيبيني يا احلى نوبات جنوني من اجلك اعتقت نسائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شرعي حديثك حديثك سجادة فارسية حديثك سجادة فارسية وعيناك عصفورتان دمشقيتان تطيران بين الجدار وبين الجدار وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك ويأخذ قيلولة تحت ظل السيران وإني أحبك إني أحبك إني أحبك لكن اخاف التورط فيك اخاف التوحد فيك اخاف التقمص فيك فقد علمتني التجارب ان اتجنب عشق النساء وموج البحار انا انا لا اناقش حبك انا لا اناقش حبك فهو نهاري وكيف اناقش شمس النهار انا لا اناقش حبك فهو يقرر في اي يوم سيأتي وفي اي يوم سيذهب وهو يحدد وقت الحوار وشكل الحوار